الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من